والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزيه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 وَاتَّقِ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَنِّي نِسَاءٍ لَّا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترابون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما